قَيْمَ الْيُذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِلَّدٌهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا فِيهِ أَبَدًا وَيُذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 إذ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبَ رَبُّكَ عَلَىٰ آذانهم فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقف عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا نَدْعُو مِن دُونِهِ إلَّا هَلْ قَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ تزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأذوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم, ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فترى الشمس إذا طلعت تزامر عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يظلل فمن تجد له وليا مرشدا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 وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَنُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِبٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ فَابْعَسُوا أَحَدَكُمْ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه واليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً. إنهم إن يظهرون عليكم يرجوكم أو يعيدوكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق.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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَشْتَغِيثُوا يُغَاسُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْ لِيَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابِ فساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا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 نعم الثواب وحسنات مرتفعة. فضرب لهم مثل الرجلين جعل لأحدهما جنتين من أعاب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعل بينهما زرع. كل تلجنتين آتت أكلها، ولم تظلم منه شيئا، فجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، وكان له سمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: ألا أكثر منك مال وأعز نفرًا؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم شوّاك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 وهي خامية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشدك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الوناية لله الحق هم خير سبأ وخير عقبا فضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أزل من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح.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 ويوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صف لَقَدْ جَتُمُّنَاكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلْمَرَّتِنَّ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَبُضِيعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَاذِرُ صَغِيرَةَ لَا يُغَاذِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ما اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرد أن أعبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 وأما الجدار فكان لغلامين من في المدينة وكان تحته وكان تحته كنجلهما وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما.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 قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَوَّاهُ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا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 وَكَانَ مَوْعِدُ رَبِّي حَقًّا مَتَى رَكَنَ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَاهُ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عرضا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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا